كان ممكن تتمسك بيا أكتر من كده كان ده المتوقع وتريك دل عطوة قاله وانا كنت عيني علي متأكدة دلوقتي بتتأسف لي شكرا يا شام ಚಾರ <tos>